وانا ما قلت ساوي الوقت ما سوى وخان الزمان وعادت الوقت خواني ويا وانا يوم شفت البيت متهد من مبنى تذكرت زول كان في البيت شاكاني انا دي ضرمني الزمان اللي جبرني على فرقه صوادي في باقع شرها ما تعدني يلتي تعدن قد نزل ما هيوالا جاه تسبق دمو باغ